أنا دفوب جد دفتي يا رمضانا أنا دفو أنا دفوب جد دفتي أقرأ أنا منا هالكنك رابطه بقرانا نمازجك سمي الكه وهاقولو ربي نلأنا أنا دفوب جد دفتي يا رمضانا أنا دفو أنا دفوب جد دفتي أقرأ أنا منا هالكنك وقدو ربنا أنت الرحمن الرحيم يا الله أنت القدس السلام أنت الرحمن الرحيم يا الله أنت القدس السلام يا مؤمن المهيمن العزيز أنت الجبار القهار يا مالك يا متكبر يا غفور أنت الوهاب الرزاق يا خالق يا بارئ يا مصور أنت الفتاح العليم يا قابد يا باست يا خافض يا رافع يا معز يا مذل السميع البصير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 يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حمد يا محصيح يا مبدء يا معيد يا محيح يا مميت يا حيا حي قيوم يا وجد يا مجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتد يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رعوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور الله والله يا رحمن يا رؤوف يا رحيم أنت المعز يا عزيز يا كريم نملك السنة ملك السنة لنرقمه Bagageessani Dunya za gobina nakkami kunnaoraama bani kana alhamdur illaa jenna hunduu ya jaranaa, Galani kansaatuduu samale nargamu. Arkaasaa keessarin dunifaa kira harra burulle motumman kansaatu jirakullu she ininhaalikulillawujjahul kari Bis amdi arabbbi mutia farfamu. الله الله يا رحمان يا رؤوف يا رحيم أنت المعزو يا عزيز يا عكيم ملك سيمة ملكي, ملكي سيمة لنرغمو فارون سيمة لا إلهي كناس فارسا فارون كي قلبي كي بكل شهد الرسا عن صفر فجون نفر دماغول لنسى يا كهرك سعنب ما امرت يا لمو يا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي يا ربي وأنت الغافرين عني ما الدُّرُّ الدر أن ترحم الراهنين فَتَبَارَكَ اللَّهُ الله الْخَالِقِينَ الخالكين أتيه كيسة معلد الدب يا حكيم الله والله يا رحمان يا رؤوف يا رحيم أنت المعزو يا عزيز يا حكيم ننلك سنه من الكنس ما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاغفر لي يا عني مسني الضر أن ترحم الرحيمين فتبارك الله أحسن الخالقين أتوقي السلام الزدبد يا حكيم الله والله يا رحمن يا رؤوف يا رحيم أنت المعز يا عزيز يا حكيم نملكي سمي ملكي سمي قلبي فين قد اهم الكاهن بربادة سراء كيو السواء من جلاء والتعرش الراء على رمكات إنني جيب مغفراء بشأن قلبي مئجسر كما ليس جراء أهوى لله اندك السيئة إخواني عفونا في هذا مد تقوى في إيماني نوليدي فين أن نديس رب قلبي قل قل سمند في رمضان جيني رمضان لو في كباس ينقفرانا مرحبا جيني وتيا باء الحمد لله جعلت موت يولانا وغنغه ينسن وليدانا بيرس وغاب صورك هيكس جيرى عمري خنا في فارس يومي يوك نحكي شكرن قدني كانك يا ربي الله اكبر جبنكيتن من ورها غان سرى سيسينك اهلوكاتي من ديبيني قولتي غرغار سكتي انديم سكيني فولدولتي ندبالي من بحر محمديتي نغاف رحماني كيه ابو ويساني الرد نوجي انتهيادين سكن هندو ما دقابر بادو في مالي كانقو خنو ما اني محاجرون الى ربي سيحدي نمك اهبهي قمكيتي كيه سمماء Salahni kiaaf kalmiki yllei Sima, maafi jirehni kiaaf jouti sima. nansi maafi Siv gabratayena maaf gabrumumma lumaahaa Naraa kaasime ya Gabruma. wanjo gabrummaaa Antalbaa kihafansi aadal jalalii harika kiesi saakinamakinan kalin دان ديت كتن النباسي أمت عليه اتلاففنا ننتون دمتو يصلي واوالنو تاسسي والنو تاسسيه حكيموا ولملك اسمع من الكنسي ما لن ارقمو انتا الباقي هفان الجلالي ارقى كي كي صاكنما كي نانقا قالين دان النباسي ولن تاسيس يا حكيم نملك اسمي املك اسمي مال نرغم نملك اسمي املك اسمي مال نرغم نملك اسمي املك اسمي مال نرغم نملك اسمي املك اسمي مال نرغم نملك